تصورت الحمد شيء يسمى الربين إذا أحناني يتشورت الحنان أنا أحمد ربطني أشكر هذا النتذب بالتخلقيث إذا أحناني يتشورت يوم الحق نتذب بيش إذا كانت لنا عبد إذا كانت لنا معاون أملغ صوفا أبريد ببث كيروضان ليس أبريد كيسترثان نحو وذمع رقني فذان